يجادلونك في الحق بعدما تبينك أن ما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدهكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم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 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلْيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ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 ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومعي وَاللَّهِمْ يَوْمَ إِذْ دُبَرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَتٍ فَقَدْ بَغَوَضًا مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 يا تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وانتنته فهو خير لكم وان تعودون عدوا لن تغني عنكم فعتكم شيئا ولو كثرت ولو كثرت وان الله منع المؤمنين وَأَن هُوَ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَامِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ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 واتقوا فتنةً لا تُصيبَنَّ الذين ظلموا منكم خاصًّة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليلٌ مُستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطَّفَكم الناس فآواكم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 قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا ان هذا الا ان هذا الا اساطير الاولين واذا قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء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 إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءه وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا يوفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيوفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ان يحشرون لَيَمِيزُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَاطِلَهُ عَلَى طَيِّبٍ فَيُرْكِمُهُ جَمِيعًا فَيُرْكِمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 لا فشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقتم في أعينكم قليل و يقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فاما تظففنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون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 وأعد لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفق من شيء في سبيل الله وفئلكم وأنتم لا تظلمون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 فَأَن يَكُم مِنْكُم 1000 ألف يَغْلِبوا ألفين بِإِذْنِ الله وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَاء حَتَّى يَفُخَّنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم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 إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانه فلقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم